قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد ولا أنعبد ما عبدتم ولا تعبدون ما أعبده لكم دينكم وليدي